بسم الله الرحمن الرحيم كل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به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 وَإِنْ مَا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ جميع الان يجد له شهابا وصدا واننا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وان ان من الصالحون ومن نادوا ذلك قلنا طرائق قددا وان ظننا ان لن نعجزه الله في الارض ولن نعجزه هربا